أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا فقد استكبروا في أنفسهم وعتم عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا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 واتخذت مع الرسول سبيلا يا بيلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذلا.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 فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا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 فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما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 أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إِن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاءَ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف متى الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا فهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا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 لنحيي به بلدة ميتا ونشطيه مما خلقنا أنعما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا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 قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربي سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكف به بذنوب عباده خبيرا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدٌ لِلرَّحْمَانِ قَالُوا أَمَ الرَّحْمَانِ أَنَا سَجُدُ لِمَا تَأْنُونَ وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمِرًا نِيرًا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَطِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَمًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَوَمًا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 فَقَالَ كَذَبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لَزَامًا بسم الله الرحمن الرحيم م ص م تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء منزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما أَتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْتَثٍ إلَّا كَانُوا عَنْهُمْ عُرِيضٍ فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَمْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 تِلْقَمَ الظَّالِمِ قَمْ فِي الرَّعْدِ أَلَا يَتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَيُّ أن كَذِبٍ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرُسِلْ إلَهَا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 أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وَلَفَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عب بَتَّ بَنِي إِسْرَائِيلِ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُنْطِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبْتُمْ أبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كتم تعذلون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 Düllü arjih ve axağı ve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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقوا موسى عصاه فإذا هي تلقف ما فَقُمْ تَرْضِ السَّحَرَةَ سَاجِدِينَ قالوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ وَلَآمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَمْ قَطْعًا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَمْ يُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ لَؤَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين فأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون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 فلما ترى الجمعان قال أصحاب سائِنَ لَمْ تُرَكُ قال كلا إنَّ مَعِي رَبِّ سَيَهْدِينَ فَأَمْحَنَا إِلَى مُوسَى أَنِّي ضُرِبْتُ عَصَاكَ الْبَحْرِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلْ فِرْضٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّنِيبِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِم نَّبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ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 وَالَّذِي هو يُطْعِمُنِي وَيَسْطِينَ وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ الدين رب هب لي حكما وألحطني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم فاغفر لأبي إنه كان من الظالين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 وَلِلَّهِ لَهُم أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ فَإِنَّ الَّذِينَ يَخْتَصِمُونَ فِيهَا يَفْتَرُونَ عَلَيْهَا وَجُنُودُ إبليس أجمعون قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَلَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ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 تَقَوَّلَ اللَّهَ مَا أَطِيعُ وَأَنُّ لَكَ وَأَتْبَعُكَ الْأَرْذَلُونَ وَلَوْ مَا عِلْمِي بِمَا كَانَ يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ لَمْ تَشْعُرُونَ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 فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباطين إن في ذلك لآية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 وَإِذَا بَطَشْتُمْ وَبَاشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَتَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَتَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَفَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَأَنْعَامٍ أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أبعضت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن في معذبين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 ولا تطيعوا أمر المشرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأكذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين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 من أزواجكم فل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوق لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من رَبِّنَا اجْنِ لَنَا وَأَهْلِنَا مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَا وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَاتَقُوا الَّذِي خَلَقَكُم مَّالْجِبِلَةَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ غُنُكَ لَمِنَ فأسقض علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال بِمَا أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم منين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإنه لتنزل الرب العالمين، نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين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 أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ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 فإن عصمك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقول وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنفئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاق أثيم يلقون السبع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الوابون. ألم تر أنهم في كل واد يهيبون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاسِين تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ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 الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن ملة حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نار سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أنبورك من في النار ومن حولها فسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألطي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعطب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بتل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم فأدخل يدك في جيبك تخرج في الله من غير سوء في تسعة آيات إلى فرعون وقومه إنهم كان قلما فاسقين. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا بَصِيرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا ۚ أَلَمْ يَكُونُوا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَانظُرْ كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا له والفضل المبين فحشر ليس ليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يزعون حتى إذا أتوا على واد نمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 أتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يطين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 دهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يستجدوا لله الذي يخرج الخبر في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب ارْحُ الشَّعْبَ الْعَظِيمَ وَلَسْنَا نَغْرُ أَصْدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قالت يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْطِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعَلُوا عَلَيَّ Juni Müslümanlar. Diledi. Ya, ay hatta قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا ضرية أفسدوها وجعلوا أعزة أَهْلِهَا أهلها وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمت لَنَني بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعُوا إِلَيْهِمْ فلنأ ويأتينهم بجنود لا طبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين وَلَعِفْيَتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِمَّ قَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَامِيٌّ أَمِينٌ وَلَا الَّذِي عِدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إلَيْكَ طَرْفٌ فَلَمَّا رَآهُ مُشْتَطِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ وَلَنَكِرُ لَهَا عَرْشًا الْضُرْءَةَ تَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ طِيلَ أَهَاكَ عَرْشُ قَالَتْ كَأَنَّهُ هو وَأُوتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ فَصَتَّهَا مَا كَانَتْ تَعْوُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ طَغْمٍ كَافِرِينَ طيل لها دخل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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ يَعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقًا يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْدِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهق يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لن وَأَهْلَهُ وأهله ثم لن مَا لوليه ما شهدنا ملك أهله وإنا لصادقون وما كر مكر الله مكرنا لا يشعون فانظر كيف كان عظمة مكرهم أن دمرناهم وقامهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولو قن إذ قال لقومه أتتون الفاحشة وأتنت بصير إنكم لا تُنَالَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ، بَلْ أَن تُنْقَلَمْ تَجْهَلُ. صدق الله العظيم.